ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل أنكم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا قالوا إن لله إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصبا والمروة من شعائر الله 124-فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم 125-إن الذين يكتمون ما أنسلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس, ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 111-أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 112-إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك عليهم فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم 114-إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم عليهم لعنة الله عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينفرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم